بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد شرح درس الاصول لشيخنا خالد بن ابو عبد الله المصري ابو عبد الاعلى ابو عصر عصر 7 جمادى الاولى قال الامام محمد بلسمات الموت لكن ها هذه جبريل عليه السلام Ďakujem za كبره قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل من السنه حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد لا يرى عليه أخر الثقر ولا يعرضه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخينيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدف ما له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة أتكلف المكذر حتى يسمع النساء قال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاث العراس العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبتنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأفحابه أجل العظم فأرمى المصنف حديث جبريل عليه السلام بعد أن ذكر مرافع هذا الدين الإسلام ثم الإيمان ثم ابيخاني حتى يدل على هذه المرض نص حديث جبرين عليه السلام وهو جاء من حديث عمر بن الخطاب الله عنه قام تفرد في مسلم حديث عمر نعم جاء بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما اتفق عليه المخاري ومسلم <تصفيق> نعم حديث جليل كما جاء في آخر الحديث <تصفيق> فيه علم جدريل عليه السلام هذه الأمة دينها جاءت أول من الحديث حديث عمر رضي الله عنه نردينها من يومهم نردينها اللهم صل على صلى الله عليه وعلى وسلم وفي حديث ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا يوما من الناس يطلع عليه نور شديد شديد بياض اثيابه أم شديد ثوارد الشعر وإذا <تصفيق> يدل على أن الملائكة قد يتمثلون في صورة الرجال لا يرى عليه أخر أخر الثقر ولا يعرف من أحد أخر كما قال العلامة عبد الرحمن عبد الرحمن ابن قاسم النسدي رحمه الله فتعجب الصحافة من هذا الرجل حيث كان شديد بياضي الثياب شديد ثواد الشعب نعم المسافر من شأنه أن لا يكون لك ذلك نعم ذلك لا يرى عليه أثر أستثر نعم حتى جال سائل النبي صلى الله عليه وآله السلام فأثنى برجدتيه إلى رجدتيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام وبذكر كان الاسلام الخمسه وقد تقدم الكلام عليها ثم ساله عن الايمان ثم ساله عن الاحكام فما كان هذا الترتيب في حديث عمر <تصفيق> وفي <وحديث تصفيق> حديث ابي هريره ساله عن الدين قبل الاسلام <تصفيق> وفي إحدى روايات حديث عمر وفي بعض روايات حديث عمر كما قال العلامة عبد الحافظ أنه سألوا عن الإحسان بين الإسلام وإنما قال الحافظ المخزر ولا شد أن ننطف فتا واحدة اختلف الرواب في تسجياتها ثم قال بعد ذلك جبريل عليه السلام أنت أخذتني في ساعة أي عام يوم القيام طالب عن هذا الأدب أعلم أو من تقول عائل أعلم من هذا الثالث <تصفيق> وفي هذا الأدب الذي يملي من يتحلل من طالب الأدب وهو أنه يجب كل شيء ما يعلمهم فإن هل يكون لا أو لا أعزم أو أن يكون في هدف وقيمة صباحة ونس وين يكون العزمة أعزم من الهداء أو يكون الله أعزم وكان مالك رحمه الله أعزم وكان مالك كثيرا ما يقول ذك الله نعم إذا سوء لعمل شيء يقول لها الأفضل نعم بل كما قال المرسل لو أحبتنا أن نملك ألواق من قير ما لا أدري لملأناه كان ذلك من مسافة ستة أصر كما أقرب هذا نحن أخبره لحاية المقبلة الأجزاء والتعبيل ومثالي ومثالي أن أعبر أخبار المهديل أنه جاء للأثمان ذلك المخرج من نتازة ستة أشهر يبقى منه عن نفاذة. فكان ذلك يقول لن لا كل انتابه السر اراد بلا اهل او قال لا اسم هذا فتعرض قال له محذيه مقدم له المره اول ف... او اكلتكم من فسخه سته اشهر فكيف اقول يقوم اذا رجعت اليهم فقال له مالك كلهم ام فقال لا أفسه وعاد إجابي لقومه وعاد نفعل عن الشعبي أن عضاء لا أجري نفه العلمي وبنحوه عن لعض السلف الطاق ثم فمقل قل فاخبرني بالاماره والاماره هي العلامه فقال ان تدب الامه ربتها نعم وحين وفي نواة حديث, حديث أبي غريرة قال أن ذلك دال الأمل موعدها بالتذكير وفي نواة أيضا حديث أبي غريرة قال أن ذلك دال الأمل موعدها ومختلف الغرماء في تأويل هذا القول وهذه الأزارة نعم على عدة أقوال نعم ذكر بعضها الخافض ابن فجر والبعض الآخر أو البعض الآخر الخافض ابن رجل في شرحيه أيضا على سمين المخاري وأيضا ذكر بعضها النووي في شرحي عدم لي وجمعه الأقوال في مالي في هذا على كثرة الفتوح او فتوح بلاد الكفر على كثرة على كثرة بلاد الكفر اا اللهم صل زيد هذا على كثرة الفتوح بلاد الكفر, الكفر فين <تصفيق> <تصفيق> وكف رأس السر فتبطت الثرار الثرار الثرار يجبع سرية وغذى الإمام فتبطت الثرار فتبط الإمام والأولاد من ساداتهن وولد. وولد السيد من وزلك السيد لأن الأمن إذا ولدت من سيدها فإن الوالد يكون خرا ويمزال الأمن فتصير الأمن ولد ربها أي سيدها لأنه قد يمت هذا السيد أي والد ويمت أولده الميراث ويكون من ضمن هذا الميراث هذه الأمة التي أمه فيغتير مالكا لأمه والقول الثاني أن الميراث أو قد يكون الميراث أن المنوك يتخذون اقترار <تصفيق> فتالد فتالد فتالد امام الملوك والقول الثالث وهذا قاله وفيع ان تالد العجوم العرض <تصفيق> والعرض كان اضداد للعظم وللعظم <تصفيق> والقول الراغب ان المراد مع كفرة الخطوع ان تجلب المراه او البنت الصغيره من دون الكفر وطولة مع الإناث. ثم تُعطط في بلاد الإسلام <تصفيق> ثم تُعطط في بلاد الإسلام من بلاد الكفر فتستريها هذه الجنة وقد صار قرّة وتستخدمها وتستخدمها جاهلة بكونها أمها فطير هذه الامه اما عند عند رباتها عندما فيها فطير هذه البنت هي رب هذه الامه بالاله بالاله يجلسون قوله <تصفيق> ثنا القول الخامس انتبيع استاده ومولى ذي أولاده الأولاده ذلك فيتباوى أمه لها المستولده المستولدن حتى يستريها ولا زهر ولا يصوره ذلك حتى يستريها ولا زهر ولا يصوره ذلك فأنا قد اشترأ أمه و قد استبعد بعض هذه الصورة خاص فاطمه التي قالوا بتحرير بيع ان هذا الاولاد نم حيث ان بيع ان هذا الاولاد اي بيع امه التي تريد بتجهيزها ولدا في خلاف هناك من اجاز ومن منع ولكن الخاص ابن حجر قال لقد تصفت هذه الصورة إذا حملت على الصورة الاتفاقية ويبايع هذه الأمم من أمهات الأولاد في حال حملها لأنه حرام الإجناء نعم أيضا هذه الأمم في حال توجيحها يعمل من تجيبها أن يحفروا بيغوها باتفاق أهل المنزل فإذا بيع في هذه وولدت يعني ولدت ثم تابع لهذا الولد وكان يقض داعها الآخر أيضا إلى رجل الآخر ثم تداعى الأميان أو تداول الأسياد أو الملات بيعها إلى أن ضخل إلى ولدها هذا فيشتريها وليعن أنها أمه والحافظ الحضر المحضر رأى أن كل هذه الأقوال باكم ضهد لبيان المعنى المقصود لمركح قولا بالآخر يعتبره هو المقصود من خلاله نعم هو أن يكثر الوطوق في آخر الزمان أن يكثر الوطوق الأولاد لأم هاته فيعاية من الولد أمه ومعادلة السيد لأبده منع من التفديد والإهالة والضرب والتفديد والاستخدام فأطلق عليه أنه ربه مجازة المربي المربي فيكون الله على حقيقته ومولد ظهر في زمنه ثم كم نسمع يا الزمان عن الاولاد الذين يضربون امهم هذه ويسفهون امهم ويقتلون هذا فهذا الذنب ان فحانه او من خالص فقد تفقد في زماننا هذا مولى هذا اشهر منهم ما قاله خالص هذا الوجه او <تصفيق> <للجمال وأوجه تصفيق> الاول عندي والامر يعني مختلف ف يستعمل ان يكون المخطوب ينفذ هذه الاوجه وليس توجه واحد لا يعني لا تعارض أن يؤمن الحديث على أكثر الوجه لأنه لفظ عام يعني قد يدفل تحته أكثر من سورة قد تدفل تحته أكثر من سورة أهلاً كما قال وأن ترى الخفاة على وراثه العالة رعاء الشاب نظام الله ورؤونهم تبنيه وهذا كما نعبناه في هذا الثمام je to أو لهم من الرعاة والبن وغيرهم منصور يمتلكون الملائم من الضغم الشاهقة ويبنوهم الأبراد فأتحقق شرم من عزير الله إذا أليها إلى أن قال عبدالسول صلقه صلى الله عليه وسلم يعلم أن أفدر من السائل فقال هذا جبريل اتى قوم يعلمكم امر يعني التبين من هذا القول ان هدم نور الدين قد ذم يعني هذا الحديد. هذا الدين في هذا الحديث فما من بعد أن الحديث أن الدين نذاره أخرى أو أن الدين أثورة أخرى غير الوثورة في هذا الحديث فقد أتى من جسعة نحن الإلهية راقبة هؤلاء الذين يعتقدون أن أصل أصول هذا الدين هو أن أهم ذا دائم نعم لديه ذا الدين الإمام نعم تقولوا مرضوذ بنقص الحديث ونحن هذا <تصفيق> القنطية <تصفيق> الذين يعتقدون أنه أهم مساء هذا الدين الحياة اليوم ويرنصد كثرة أفضلهم <تصفيق> ونحن جماعة التبليد والدعوة هم الذين يعتقدون أنه الدعوة مبنية على اكتفار أستفد التي ورعاها لهم إلياس محمد إلياس و نعم يهتمون بإظهار هذه الصفات السر دون ما جاء بها في الحديث فكان حديث جبريل عليه السلام والذكر نصلي على النبي والله الامر الثاني ما هي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن الله بن عبد المطلب بن عبد المطلب مهاجم وهاشم قريش وقريش من العرب والعرب يدريت من ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا اظهرت الضي والصلاه والسلام وله من العمر كلام مكتونه نعم كيف ن هو نطلبين الى الاصل الثالث من اصول الثلاثه هو معرفه النبي صلى الله عليه وسلم ما مقول مقول من تاريخ النبي وهو محمد محمد بن عبد الله وهو محمد هو اعظم او اهم او اشهر اثماء الذي تالله عليه الرسول لما تذكرهم الله الزوجات هذه في القران أكثر مموظم ومن هذه الموابع محمد رسول الله ولذين باعوا أشداء وعاكتثار وخماء بينهم في قوله وما محمد فإلا رسوله قد خلت قبله الرسل أَفَإِنَّا أَوْخُتِنَا مِقَلَبْتُمْ عَلْأَعْقَابِكُمْ إلى آخر الآية <تصفيق> وكذلك في قولي عز وزال مَا كَانَ مُرْهَمْ لَنْ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا يَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا رسول الله. وكذلك سَلْمَ اللَّهُ عز وزال صورة كاملة بسم محمد وبكرت اولها والذين امنوا عملوا الصالحات وامنوا من اخره على محمد وهو الحق من ربهم واظهر الله صادرا رسوله في القران باحمد تمام ذكر هذا على لسان سيف بن مرره وقال حيث بن مرره يابى اقرا في رسول الله اليكم مطبقا لما بين يديه من الطور ومبشرا برسول ياتي من بعد اسم احمد فسمىه احمد او محمد وهو هو الناهي الذي ينطق نعمته الذي ينطق وهو العاقل الذي لا ناديا بعضهم وهو الحكيم الذي يخبر الناس على عقلين وذكر المصنف هنا نتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو محمد ابن عبد, ابن عبد المطلس ابن هاشي ابن خريش نعم وتذنب النتب كما قال امام ابن رحمه الله تعالى وذكر هذا أصحاب الكتب الكثير وأصحاب الكتب الانثار نعم محمد ابوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلق نعم عبد المطلق لقد وسمه سيدنا وقيل اسمه سيبة الحمد وأبو جدي اسمه هاشم وهو سيد من نادات قريش وهاشم بن قريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرص ونزل بالوالد والوالد نمرق في هند مدينها واقبر قريش والسود في ابن ماك نوقيره قريش هو نمو شعر في المدار نمو من العرب المستاءره المستعربه التي استعاروا لسانها فصار لها لسان عربي واضح و كما قال ابو عبيد القارس ابن السلام في كتابه النفر ولد كناها ابن خزينة ابن الله وحينه بعض كتب الاشتقاق ان النضر هو ابو جميع قريش نحو من لم يكن من ولد النضر فليس بقريشي نحو اخرج البيهقي في بلال اسم جروة لثبت عن الشابعي اللهم قال عبده المنقرد اسمه سيدة وهاشم اسمه عمر ابن عبد ملاف ووضم عبد ملاف المديرة ابن قفين <تصفيق> واسم قفين زين ابن قلال <تصفيق> ابن مرم ابن قعد ابن رؤي ابن غالب <تصفيق> ابن فجر ابن مالك ابنه النظر ابنه إلاه ابنه خزينة ابنه نعم مدرجة ابنه الام. ابنه مبر نحن إلى عدنان وعدنان هو بولد إسماعيل عليه السلام او من نفس اثنائي نعم <تصفيق> ابن حزم في جمهورة انفاذ العرب نعم <تصفيق> العرب يرجعون الى ولد ثلاثة رجال وهم عدناهم وقحطان وقضاء عدنا وقحطان وقضاء وقضاء وقضاء وقضاء وقضاء عدنا فرمان معه وقضاء وقضاء إلا <تصفيق> إلا إلا نعم نعم اود ان اذكر ان هذه التسميه الاضاف نمنع عدنان مبدل صناعي قد يمنك يمنك كما طالب بالضبط والحثيث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى يظهر نسبه ثم لمنك ويقول على ذلك كذب انكم كاذبون هذا حديث موضوع مجذوب كما ان هذا العدنان تراني فرحم الله تعالى كما يثبت الكله الضعيف نعم نوقين ان اختصار هو من وكما قال فقد هذا باطل وهذا باطل وقيل إنه أخطار ومن ولد سام ابن نور عليه السلام وقيل له إذا ذلك وأما عن مباعة فقيل إنه من ولد أو ابن بعد ابن عدنان قيل إنه ابن بعد ابن, ابن, ابن عدنان وقيل إنه ابن مالك ابن حنر كما نقل هذا المخزن في مراج أتي في جمهار الفاب العرب أهلا وكما نرى قال العلامة الفوزان نحن رضا الله شو شرحه أهلا. العرب على قسمين مثل مصفور عطمة. تعالي يعني العرب هو وهم أصبح طارئين يعني هم العرب والعرب هم العزمانين العرب المستعرفة وهو الغريه اسماعيل ان ابراهيم عليه السلام نماذج التقضيم هكذا يدلنا ان قحطان وهو الولد الثاني الذين هو احد او واحد من الاولاد الثلاثه الذين يرجع إليهم العرب كما قال ابن حدي من ولد ابن نوه قد يصف هذا وبلا شك لم يسم من ولد إسماعيل كما قال ابن حدي كان قبل إسماعيل وهو الذي تمثب إليه العرب العربة التحطان العرب العربة العرب هم التحطانية من فضوحنا قحطان <تصفيق> وأما العرب الممتعربة وهو من ولد عدمان الذي هو مجرية إثماعية <تصفيق> صمو <بالمتعريبة. تصفيق> كما قال العلمة من لأنه متعلن من من العرب العاربة لما جاءت جرهم لما اتبق العرب العاربة ونزل في مكة انظهار جرس من إسماعيل عليه السلام وكان إسماعيل صغيرا فتربى ورشأ إسماعيل عليه السلام وأخذ العربية من جرهم وهي من العرب العائلة ثم تزاوز من جرهم تعالي هم. لا تعالي هم. وجاءت ونعم وجاءهم الذرية الذين تعلموا العربية ونسأوا مع العرب الذين جاءوا فصاروا عرفاً مستعرضاً هم الذين ولد منهم عدنان جده النبي صلى الله عليه وسلم او اخر جد معروف من الاسجال النبي قضى اسماعيه او قضى اسماعيه وكما قال الفوزان وأما العاربة هم القحطانية وأفوها من اليمن وما بعض الغلماء يقول أنه إن العرب العاربة على قسمين أنه العرب البائدة والعرب الباقية العرب البائدة والعرب الباقية وقيل إن العرب البائدة هم الذين هلتنا ولن يفق منهم شيء وهم قوم نوف وعاد وثانوث وشعيد وبقينا من ان العرض الباقيه وان تنطق يوم الى ما عرض العوالم والعرض فوق العرض الباقي كما ثبت في حديث ويقلت من الأطفال رجضاه عنه الذي أخرجه وإنهانه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول نقول نحن نعطف كما هذا من فردية أو في رواية من ولاة إسماعية أستطى قريصا من كنان أستطى قريصا من كنان أستطى حيشنا من كريش أستطى ذلك هذا الحديث حديث, حديث وافله يبين حديث ابي هريره الذي تفرد به البخاري ومسلم والذي سي ان الله عليه وعلى الخلفاء من خير القرون والرجل في القروض او الرجل القروض بين الاجد قرن ينتقل حتى غريته مما ان القرن الذي يكون فيه فواللهذا اي كان من كان من اسماعيل عليه السلام الذي هو من ولد ابراهيم خليل خليل الله فمن خير من خيض الخروج والمقصود هنا القرن آه اي اهل الزباه الرائق اخذوا من اقران لان اهل يقولون لم يضروا اقران يكونون أقرارا يعني في السنة يعني في الولادة أو في الموت أو تتقارب نوائدهم وتتقارب سن وفيتنا وفيتهم سن الوفاة فهم أنهم تقاربون في السنة قرن كان صلى الله عليه وسلم يغير القروض بركه حتى من القرض الذي بويه سيدي واي ظلم يعني ياكل يعني ياخذ هذا المال وجهه الفتي انا علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه أقرار في مهدده نحن الذي قال فيه أنه قد بلغ بلغ النبي صلى عليه وسلم بعض ما يقول النبي <تصفيق> أي دين النبي فقال على علينا فقال, فقال هذا قال يومنا الله صلى الله عليه وسلم فقال فلأ أنا محمد ابن عبد الله أو قال أنا محمد ابن عبد الله إن الله خلق الخلق فدعليه بخير روطه ثم جعل الخلق في الخطير فجعلاني بخيري في الخطير ثم خلق القبائل أو أو قال وخلق القبائل فلعلاني بخيري في الخطير وجعلاني القضايا لنظم المتابع فما علاقهم الخير بجانب فأنا خيركم هاي بجانب وخيركم هاي بجانب وخلاص خيركم هاي بجانب حديث السلام الحلاله ابن البنوي من الله تعالى كما في صحيح السيره ان ولد تركموا فضل نؤكد في هذه الاحاديث بشرف نفس النبي صلى الله عليه وسلم ويتوكي عن عن الكاذيب الراكبة الذين يدعون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اكناف خلق الله نلحق الصوره الواضحه للنبي صلى الله عليه وسلم والذي هو التهدي اداء واداد تاخرا وان تم حتى اول قام باخلاء ابيه واد اخلاء ابيه ابراهيم اخر لان اصل النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ابراهيم وهم بحديث مذكور <تصفيق> والذي جاء فيه ان قال انتقلت بين ابنا بين الأصلاف الطاهرة انتقلت بين الأصلاف الطاهرة أي إنه حب النبي الله عليه وسلم كمان في هذا الحديث يعني طاهر الذي فيه مهد فانتقلت بين الأصلاف الطاهرة من أنقل إبراهيم إلى عدنان إذن أن يوصل والد النبي صلى فاعتبروا أن الصب الطاهر أي ليس فيه شرك فحتى يعني يتلم له هذا الحديث أخذوا يبحثون عن عن أي شبهة للحكم بإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أول أبي إبراهيم. إبراهيم عليه السلام وثاكر برسل القرآن يسمى لآخر وكذلك أبو أنهلي صلى الله عليه عليه السلام وجده كلاهما كان على القفل ومات على القفل كما ثبت هذا الصحيح ولذلك فإنهم هذا التعسف الذي عليه الشيعة والصوفية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصوفية قد جرت نظر الشيعة في هذا الأمر و يعني من الأفضل الزلة فيه في هذا الزلة وأخذ المنّف الرفائل التي أتى فيها بالأحاديث الموضوعة والمجذوبة كي يرغب الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وآله قال إن أبي نعم وأباك في المرض وأيضا نعم بعض الرافضة في اسلام أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أخذ, أخذ يردون الأحاديث الصحيحة التي تذكر أن أبا طالب عبد النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل والأهل وعزاب الناس وكما ثبت في الصحيحين أنه مات على ميزة عبد المطالب كما قال لما استمع عليه ثبات قريش عند موته حتى تسببوا في موته أو في أنه قال بل على من في اعلى وكان ان ابي الله صلى الله عليه وسلم يدعى ان يغار يموت على الإسلام وكان كان يقول له يا علي قل لا إله, إله, اله الله كلمه كلمه احاج لك بها عند الله فاذن يقولها وماذا على ف وهذا ليس فيه اي يعني غول في النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان أحد أباء أو أجداد النبي صلى الله كان على الشرك أو الكفر لذا لا يبرد النبي صلى الله عليه وسلم كما يبرد من قبلها فأيضا لا يبرد إبراهيم خليل الله أن الأباه كان كافرا ولكن ألا يبرد أن يولد الرسول أو النبي منذ ذاعه أو من هذا الذي يشيره أما أن يولد, أو أن يولد من قبل مشرك أو كان على الشرك هذا لا يشيره منذ شيء <تصفيق> ولذلك اختفى الحديث حديث الخسن بشواهده خسنه العلماء الألباني فأحنا نرحم الله تعالى كمان في فحيح الجابة في فحيح السيرة النبوية أنه قال صلى الله عليه وسلم ونحن من الله من هذا الى الولدان أبي فلم يتفهم من امتجاح الجاهلية في شيء فهذا لك منفع عنهم الأنبياء ورسهم لأن اليوم عليه اللعنة الله كانوا ينتبونهم بعض انيايين وبعض رخلهم كما النبي عليه السلام انه ولد ذره بل يعني يغرون ناخذ ابراهيم عليه السلام انه كان يخرب القمر وكان يقع في الزنا لاخر ما خالص في أبطاع عليه أنبياء ورسل الله والرسل منذرون عن قول أبي روت وعن قول الرافضة وعن قول مصارى ولم يعظم الرسل والأمبياء مثل المعظمين سواء من الأمة الثادثة أو من هذه الأمة أما الرافضة من هذا في شيء إن كانوا طابقين في تنزيل نفت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن ينزلوا أطحابا عن أن يرمى بالقوة والشرق ولكنهم لهم كاذبون ويخدعون عن المسلمين هذه الأقوى يعني كما يقال ضرّوا من رمادي في العيون وتحريفاً لشريعة الإسلام فما فرقوا شيئاً إلا وحرّفوا أرادوا تحريف هذه الشريعة فعليهم من الله لا يستحقون وكفى الله المسلمين وشره وصلى الله على سبيل وعلى آله وفهده <تصفيق>